قَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ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 ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك معثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فاليومَ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَمًا فَالْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْ وَاللَّيْتَ الْمَطْفُ وَلَا يُشْرِنَ بِكُمْ أَحَدٌ إِنَّهُمْ إِيَّاضَوْ إن عَلَيْكُمْ يَرْجُمُكُمْ يَرْجُمُكُمْ أَوْ يُعِدُّكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا غيب فيها وأن الساعة لا غيب فيها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 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا دنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يسغيثوا يغاسوا بما انك المهلي شوي الوجوه بئس الشراب وساء مرتفقا ان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 ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأراضي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 وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنْ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَاسِ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 جَنَّتَكَ وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَرِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحُ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فاصبح يقلم كفيه على ما انفق فيها وهي وهي على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له يَأَصُرُّنَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَائِيَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبَةٌ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ مِنَ السَّمَاء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 بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت مُتَّخِذَ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم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 ويجادل الذين كفروا بالباطل يدحضون به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا مزهوا ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه لجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا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 وجعلنا لمهلكهم بوعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضي حقبا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَلا نَصَبًا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 فَرْتَدَّ على آثارهما قصصا فوجدى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 ولا ترهقني من امري عسرا فانطلقا حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس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 قرية استطعما أهلها فأبوا, فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام قال لو شئت لاتخلت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك will I guide you back in konkurs respecting its acquaintance But the fiscal hablando was completed to villages that were made in a city وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا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 فهل نجعل لك خرجا على أَنْ تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتونى زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعلهنا رن قال آتونى, قال آتوني افْرِغْ عليه قطرا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ وما استطاعوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دكا وَكَانَ وَعْدُ حَقًّا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 قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا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 وَمْ إلَى احِد فَمَنْ كانََ يَرجُِقَرَبِّهِ فَلِّْعَمَ الْعَمَلَ صَالِحَا فَلَِّْعمَّعَمَلَ صَالِحَوْ وَلَا يُشْرِكْ وَلَا يُشرِك بِعبادَةِ رَبِّهِ حَدَ